ابن الوليد وابو عبيدة والرشيد غنوا على سوار النصر عمر عمر عمر عمر عمر عمر صبرا على الحرض الضروس والجنة هالليلة عروس ما تكتب اللالة السعيد بحروف من دم الشهيد وانطول الليلة العبوس بابناء مزدك والمجوز صح قلوب الغافلين النايمين والمجرمين الحالمين ابعز قسرة فاتدهر عمر عمر عمر عمر عمر عمر من حمص وادلب والشغور من ريف درعة للثغور للاذقية والحما والرقة ودير الاسود للرستن وشام العهود والكل شبر في ثراء ارض الخرود ارض الكرامة الانبياء والاصفية ارض الصحابة والملاحم والمديح ومواعد زول المسيح واللي كسر قيد القهر عمر عمر عمر عمر عمر عمر, عمر يليو الثجلة والفرات ابن الرجال الخالدين وابن الحرائر والنساء المحصنات الله عجل يسقط, يسقط هبل يسقط هبل يسقط هبل وانتم لنا رمز مثل وانتم على النور المبين الثابتين الساجدين مشرى رسول العالمين واهل المعارك والسير مجدوا قدر كسبوا خبر وانتم على باب النصر صرخاتكم سيحاتكم وانشادكم للي من مجلس العمل الخبيث ومن حضر عمر عمر عمر